بلال يشفي آخر جراحه بلال سيدنا هكذا يصفه الفاروق يقبل الآن كالموت فيراه ابن عوف يحاول منعه يناشده أي بلال أسيري لكن بلال لا يسمع لا يرى سوى ثلاثة عشر عاماً من السحل له ولإخوته فيصرخ لا نجوت إن نجى وابن عوف يرجوه التوقف فيلجأ بلال إلى غضب لا يطاق يلجأ إلى شباب الأنصار يذكرهم بطاغوت كأبي جهل صاحب بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أميت ابن خلف أفاق الشباب على اسم شات من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعذب أصحابه فإذا هم كالمنايا خلف بلال استدارت السيوف حول أمية وابن عوف يذب عنه فله حساباته الجميلة لمصلحة دولته الإسلامية حتى وهو بين حمم الموت ولما رأى إصرارهم ترك لهم علي بن أمية ليشغلهم به وهرب بصيده انقض أحد الشباب على ابن أمية فضرب رجله فهوى ليجهز الباقون عليه فصاح أمية لما سقط ابنه صيحة يصفها ابن عوف فيقول ما سمعت بمثلها قط ثم أتوا حتى تبعونا وكان أمية رجلا ثقيلا تحير ابن عوف ماذا يفعل بهذا الصيد الوثني فصرخ بأمية أبرك فبرك الطاغوت على الأرض ينتظر مصيره تنتفض أطرافه فألقى عبد الرحمن بجسده عليه وغطاه علهم يتركونه لكن حماس الشباب يطيح بأعت الطغا والغضب لله ولرسوله لا يصد إنحنى بلال والشباب والسيوف نحو الأرض وكأنهم يحاصرون حية في جحرها ثم أغمدوا سيوفهم في تلك الحية الملتصقة بالتراب يقول ابن عوف فتخللوه بالسيوف من تحتي وأصاب أحدهم رجلي بسيفه نهض ابن عوف يعرج وهو يصيح بآخر كلمات يسمعها الطاغوت يسمعها قبل السفر إلى الجحيم قال أنج بنفسك ولا نجاء فوالله ما أغني عنك شيئا وما هي إلا لحظة وأختها وإذا بأستاذ التعذيب جثة تشويه شمس كشمس مكة لم تسعفه أمواله ولا جاهه ولا لقبه السيد الوادي ولا بعيره الثمين الذي انتقاه بعناية للفرار نهض ابن عوف بين الدم والسيوف يبحث عن أدراعه فلم يجدها وتأمل قدمه النازفة فإذا قلبه أبيض لا يعرف الحقد على إخوته بل توجه لله بدعاء كالمطر وقال يرحم الله بلالا فجعني بادراعي وباسيري عاد بلال وشباب الانصار وابن عوف نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم عادوا اخوها يجمعهم حب الله ورسوله مهما اختلفت اجتهاداتهم ووجهات نظرهم <sharp> All <inhale> right.